اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله لا اله الا هو الحي القيوم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 عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ف بِ قُلم مِن عِذِ رَبِّنَا وَماَا يَذكَّر إلا أُد الْ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 والدین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 فی اتنی سبھی وخرا کیاخرا کیا تل اب سوی نل سی شہ م البنين والقناطير المنقطره من الذهب والفضه والخير المسومه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قُل اَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار شهد الله انه لا اله الا هو می نل شہید قائما بالقسط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 وَمَي يَكفُر بِآيَاتِ اللهِ فَإَِّ اللهَّهَ سرَرعُ الْحِسَابَ فَإِن حَجُكَ فَقُل أَسْلَمتُ وَجَهِيَدِ اللَّهِ وَمَ نِ التَّبًَا وَقُلَِّذ نَأُوتُ الْكِتابَابَ وَأُم مِّينَ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ کو چورو نی نی وی کو نل دین مو رو ن بل کبشی اولئے کالذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین ألم تر إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَسْتُرُونَ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشا ت زیرو ملک میم تشاضو من تشا تم من تشا وی ادیکل خو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 وَأَنَّ الرزقَ مِن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمهم الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض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 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ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 قَالَتْ آيَتُكَ ألا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجودي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُْ تَلَ لديَيهِمْ إذ يُقُونَ أَقَلَامَهُم أَّهُم يَكْفُلُوا مَرّيَمْ وَمَا كُن تَلَدَيْهِم إذ يَخْتَصِمُون إذقالَالَةِ المَلَ إِكَتُ ي مَرِييَمُ إِ اللهَّه يُبَشِّرُك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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلمکر کال من سوری ویو نورا مند بل وشدی مسلم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عیسى انی متوفیك ورافعون مین ک سو کل دین ک سو م ری وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ مسل مثلی ادم کل مل سل مِنَ کلت کل مری فاد ما جا مینل سکون تھلوں ابنا ان ابنا کم و نسا انا نسار کمسا انسا کم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 إن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم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 يا اهله الكتاب لمتجادون في ابراهيم وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء جج تم فیمل کم بے فلیم تح فیمس کم بے ومو تم لمک ناہی مہ كان, حنيفا مسلما وما كان من ان اولى الناس مل مشرک اتبعوه وهذا النبي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 فورون آیاح لنی متک فورون بھی آیا وم تشدد یا اہل يا متل بھی سونل ہپ بل با کت تمون تم تل مینو بلدی اون ضلع دین ا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا لینو لمن تبع کم ان ایک اخدم اسلام اتم ایتا احدم اسلام اتم اویوہ جو کم او یوہ جو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 اهل الكتاب من ان تamenteه بقن طاري يؤديه اليك ومنهم من ان تamenteه بدينار لا يؤديه اليك لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بَل مَنْ أَوفَ بِحدِهِ وَتَّقَافَئِ اللهَّ يحِبُّ المُتَّقِيم إِ الذي نَ يشْتَرونَ بعَهْد اللهَّهِ وَأَمَادِهِم ثمَمَن قَدلًَاُولائِكَ ل خَلَ قَلَم ل خَل قَلَهُم فِيآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُم الله وَلَا يُكَلِّمُهُم اللهَّهُ وَلاَا Oh mm -hmm. إليهم يوم ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم کوم يلون کت بل لتحسبوه من وما هو من الكتاب و هو من عند الله وما هو من عند نو تم می دُونِ دلی ملک ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كَمَرَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فِشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها و اليه يرجعون پمن وم ضلا لم اِہ مس لو س وائ س میم لو بین احدیم مہن مسلم و می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 بار مین الا جم انہ لان تھو انہم لان تھو ہی ولمدیون فيها لا يخفف عنهم ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك فی حال الله غفور داری رو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 فإن الله به عليم كل الطعام كان لبني اسرائيل إلا ما ملر اسلر على نی میں مَا بَالُ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بعد ذلك قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبَرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ روہی و مل جیتی منسپیل نمنی ملیہ للکی على ما تعملون قل يا للکتا بھی مت سونا سبھی لہی من امنت بلیا للکیتا بھی مت سونا سبیری لہی ثم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا اِن لَّا تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يعتصم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 وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمور مَتِّي يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وامن الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آیات الله نتلوها عليک بالحق وما الله يريد ظلما للعالمین ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت لنمار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 قاتلكم يلوكم الادبار وان يقاتلكم يلوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خارجون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يياأَُّهَّذينَ آملُ لَا تَتَّخِذُ بِطانَةَم مِنْ دُونكُم لا يَألونَكُم خَبَد لَا يَأْلونَكُم خَبَلَ وَدُّمَا عَتُم قَدَبَدَة الْ البَلْضَ مِنْ أَفْوهِم وَماَا تُخْفِي صُدُورهُمْ أَكْبرَرُ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 وإذا خَلَوْا عَطَوا عَلَيْكُمْ الْأَلَامَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنَا تَصِع وَتَتَّق لَا يَطقكُم كَيدهُم شَيئ إِ اللهَّه بِمَا يَعمَلونَ محيطُ وَإذ غََْوتَ منِن أَهْلِكَةُ بَوع المُؤمنِنينَ مَ قاعدَ للِقِتَال واللهَّهُ سَمعٌ عَم إِهم مَا الطَّائِفَةُ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم فَأَوْرِهُِمْ هَذَا يُنْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَاكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَثُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ولله مَا في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أطعافا مضاعفة واتقوا الله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 عرضهاَا السمواتُ والأَرض عّت للمُتَّقين الذيينَ يُافقونَ في السََِّّّ والالطرَّرِ والكَاضمين الغيل وَكَظمِين الغضَ والالعَافينَعَ النَّاس واللههُ يحبّ المُحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة او میو بہل ارم فروک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 ن سولیل میر جہین تو لو تم لوگ سو دین ولم دہلو ہی کو وَلْيَمَحِّصْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقْ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ الذين يجاهدون منكم ولا الصابرين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 اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيْهِ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُؤْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا جنا ومن يرد ثواب الدنيا نكتبه منها ومن يرد ثواب الاخره نكتبه منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم و پولہ ہن پال بنا تبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب آخرة والله يحب المحسنين يا ایها الذین آمنوا ان تضيعوا الذین کفروا يرد سیلولہ ہتن سیم الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتغيكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سوحی ام لا دل یوش قد و کود يظنون بالله غير الحق ظن ج ون نام مل یو لو نلک نل نامل امر ش بیوتكم لبرز الذین کتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي اللہ في صدوركم وليمحص في قلوبكم والله عظيم بذات الصدور ان الَّذِينَ تَهَاوَنَ اللَّوْمُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا كانوا عندنا ما نو وما قتلوا ليجعل الله ذلك ملک في قلوبهم لن وش مجمو او اتلتم لئن اللہ تحشرون فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فرغا غليظا القلب لن فقوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر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 ثَمَ التَّبعِطولََ اللههِ كَد أَابِسَخَطم مَِ اللهَّهِ وَمَأوهُ جَهن وَموهُ جَهن أَبْ وَبِسَمَصيد أمْ دَجةٌ ع دَو الله, الله, ومأواه جهنم ومأواه جهنم الله واللهَّهُ بَصُ بِمَا يَعملُون الله على إذ بعث فيهم رسولا مِنْ مجھ م ساغتم یو مل تم لیا ملک يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَطَعَنُوا لَمْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا قُلْ فَدَرَءُوا عَن أَنفُسِهِمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مِنْ من خلفهم خَوْفٌ خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 زَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَالَّذِينَ قَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا إِطْعَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم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 فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوبوا عذاب الخريق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 من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن نار وادخل الجنه فقد فاز ومن حياه الدنيا الا متاع غرر لتبتلوا في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 الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 نارًا قد أخزيتم وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا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 إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واعوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لكفرا عنهم سيئاتهم وادخلناهم جنات ولا ادخلنهم جنات جی لَا ول ہو چلو بلد فِي ک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 خو دین فیح خوار دین فیح ن دل وماہی خیل اب ر ن مہلیل بھمو می نو بل وم ضلع کم ضلعل ضلع لَا ندیل بِآيَاتِ ندیل بل أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله